بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين.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 بل هم في شك يلعبون فارتق يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب قالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنسى Qaum fergaln, vaján, Rasul kelim, an وَإِنِّي عَبْدٌ بِرَّ وَرَبِّكُمْ وَرَبُّكُمْ ۖ أَن تَرْجُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُون ۖ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِ وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقار لك وأورثنا قوما آخرين فما بكت هُنانا اونا وما نحن بغير شريم فاتو بافائنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم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 شجرة الزقوم طعام الأثين كالمهل يغلي في البطون كغلق الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صعبوا فوق رأسه من عذاب الحميم اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ اِنَّ هذا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستدرق متقابلين كذلك وزون يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتق بإن هم <تصفيق> مرتقبون <تصفيق> <تصفيق>